يا من عشقت الخلدة خط حورها لله دركا عاشقا خطابا من لي بعشق مثل عشقك يبتغيه حور الجنان كواعب أتراب يا من عاشقت الخلد تخطب حورها يا من عاشقت الخلد تخطب حورها لله درك عاشقا خطابا من لي بعشق مثل عشقك يبتغي حور الجنان كواعبا أترابا يا من عشقت الخلدة اخطب حورها سبط أولا وراء من أجلها وظللت تقرع للردى أبوابا تغشى الكريهة بل تحب لقاءها وتغير لا وجلا ولا هياها كم فط أهوالا وغايا انفط أولاً وغى من أجلها وظللت تتقرع للرداء أبوابا تغش الكريهة بل تحب لقاءها وتغير لا وجلاً ولا هياً كم خطأ ولا الوعام من أجلها. كم خطأ ولا الوعام من أجلها. وظللت تقرع للرد أبواب. توش الكريهة تبلت حب لطاقها. وتغير لا وجلا ولا هياها كم فضت أهوالا وغا من أجل برت إعجابا ورحلت لم ير من دمائك قطرة هل كان موتك للعداء غضابا كم ذا سفكت من الدماء دم العدا رأت الجبان فكبرت إعجابا